څه مې وایي چې باندې لوږه سمه مالسه سي مې قلبي دناك يترجعك بين الصحن والحير وبتابك وينبابك أرسل شوقي مقادر ولو ما جئت بس حنيت فرق الشوقي لك طاير وبالنس مقت لا ما فات ماضي العشق والحاضر عشاهد زحمة الزوار بالجمره اكتبني يا ابو الاحرار حط العمك الزغره من قد اللي صليت تي تحب ويزين ابو كانه قبيتك لاحد وعيوني عيوني ان تدويتي وساحت شفت اطفال في والو من فوق الهزل طاحت وزين بعد دون فاد بس مات وما انا حد بس وقت الزياره يحي تلف حسين زو تن لي صحا للمحبين و ضريحك شحشعا انوار دمع اللي كل دمع قد بشواقي تعني لو جسمي ما تنوح قلبه روح مو عجبة تنوح العيد وانت بعيد رفع عيد وسلم عالغريب الحسين وجرب صيح وخل الريح تعاخذ دمات الرمشي واسمع نوح يا مذبوح وروح لاتشوك ذي انذب وانتحب يا حسين وانتب يشبح كل موسم من كربله ربيت واحفظ انا المقتل يشجيني في كل بيت وكل صوره اما والهانين والاشواق عنايه والاحساس وين الناس وانت الامل والغايه نخط النوب يا المحبوب كل العمر مشايع ولا تتحت تصير اقرب وانت للمحب ايه لاركض ركضه تطوي رجك وطمع وقلبي بالحنين يغش لو من البحر اترك هالي والبيت كل همي بس اوصل يا حسين لك حنيت وبدموعي توسع